حسبوا ألا تكون فتنه سعم وصم فعم وصم ثم تاب الله عليهم ثم عم وصم كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كثر الذين قالوا إن الله وال messiah وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما النار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثانث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أ فلا يتودون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد قالت من قبله الرسل وأم صديقا كان ملاط الطعام، أَنظُرْ كَيفَ مُبَيِّنُ لَهُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنظُرْ ثُمَّ أَنظُرْ أَنَّا يُخَفَّكُونَ قُلْ لَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفِقُ لَكُمْ ضَرْرًا وَلَا نَفْعًا والله هو السميع العليم